مرحبا بكم في موقع فضيلة الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com مرحبا بكم في موقع فضيلة الدكتور محمود شعبان www.mshaban.com إلا إلا الله وحده لشريك لا وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فيا إخوة الإيمان والإسلام لقابل اليوم الإنس والجن القرآن يتحدى الكل القرآن يتحدى والأمة لا تدري القرآن يتحدىنا جميعا تحدث عن كل ما حدث وبين المخرج إن الأرض لله مرث العاقبة للمتقين قالوا أدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون والآيات كلها شاهد وأهم شاهد فيها قول الله فينظر كيف تعالوا انتبه يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الأولى تنفس السنين الطوال التي عاشتها مصر تحت ظلم وجبروت بل من السورة الأولى سورة يوليوم إلى أن أزاح الله الظالم عن مصر انتبه وقال الملأ من الملأ علم القول وسلستهم وفي لغة العقل القرآن النقبة التي تجابه الدعاة إلى الله والمبياء أبراط الملأ الساس والراد والقاد قد يكونوا الى خير وقد يكونوا الى شر حينما يقول القران من قوم في العون تتبحد للشر اذا هم الساسه المثبتون للشر الامرون له بطاعه الطاغيه اسمع ماذا قال عيه القوم من اثباع في العون ومن زبانيه ماذا قال روحه الرجل في الار ارتكب موس فسدا انتبه للتضليل والتجليس انتبه لاشعه وقال في العلم ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في أرض فساد وحج مسكه في حج مسك فرعون الرجل الذي قال ما علمت لكم من إلهي بغيره الرجل الذي بلغ طيانه إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى الرجل الذي بلغت طاغوا بيده إلى أن يقول ما أريكم إلا ما أرى أنتم ما اللي أنا عموسكم تشوفوه ولهذا تهديكم الى سبيل الرشاد لا يستطيع احد منع الاشابه الان فلما يقولوا اذن لي اقتل موسى هي اشاره للبلاء هي اي اعلام ان الطاغيه الاكبر اخذ قرار بقتل موسى ما وظيفتنا الناس لأن جاهز الشعب لاستقبال قرار قتل موسى قلوا للناس إنه موسى زي موت من مصلحة الأمة النقص يا السلفيين النقص يا الإسلاميين من مصلحة الأمة النقص موسى إزال رئيس الظلم حوارنا رئيس رجل النبي ورسول يقول اعبد الله ولا تشرك به شيئا ما الذي سنقوله للناس فيه يقول إنه يستحق القتل به اللهم سهلا تهمتين معلبتين إني أخاف أن يمدّي ذي لكم قلب ظروح هي هي فرعون تعلم من فرعون الأول الدهما إلى الزهر اللي عاوز تودي واحد وراء الشمس اللي فيه مبيه اسمع إن أخاف أن يبدى لدينكم من فرعونية الطاقية إلى إيمانية صادقة إن أخاف أن يبدى لدينكم قولوا للناس إن موسى هيئة للنظام الحكم أو أن يظهر في الأرض فساد قولوا للناس إنه موسى مفسد إبقى إني أخاف أن يبدل دي دلعوها على أيامنا بقى إسمنا قلب نظام الحكم أو أن يظهر في الأرض فسأل على أيامنا بقى تهمة الإرهاب إبقى قلب نظام الحكم والإرهاب تهمتان معلبتان شاكزتان لكل من نريد ألا يقول فرعون نخلع نسبة وجود قتل الزال قال لهم تهمتي اللي قولا يقلب نظام الحب إني يبدل دينك انتنيا أو أي بذرة في الأرض الفسد إلا هي الدرهاب تعلق الظالم من الظلمة من قبل وأتت للدهمتين في مصر قال ابن ظام الحب ده دهمة للمشارة شكوتيني مش عارة شكوتيني مش عارة شكوتيني لما واحد يتهم بقلب نظام الحب يبقى خرص يبقى الله أنا تهد بها وأنا طالب في تلك جمعة أتوني عربي مصفح 36 عسكات كسروا الأجواب وأخذوني في الثالثة فجرا مشي في الشارع خمسة على يمين خمسة على شمالي خمسة ودامي خمسة وراي واثنين مسكيني واللي عالي مين رافع راشي شفه فوق واللي عشواء رافع راشي رافع واللي وقت ماشي بضاقه واللي قداء ماشي بوشه ليه؟ طالب فتاك دا جامعة كنت بدي في التوحيد ايه بعد من فجر؟ حرآن وتجويل ايه اللي درم؟ هيملت لو واحد دي خده من وجده تعال معي ما هيروح فبكذب بعد ما بصت حوالي بغلوهم جدان. عشان انا. قال لي اه. قلت له اماه لو حد دي خده من الوزن قال يا محطول تعلم على التعرف على الله. يا تخويف للناس منك تخويف للناس من الياحية تخويف للناس من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تخويف للناس من المدسلين يخوفون الناس من الإسلام تجاره تدخل ان تكون علامه ضياع لحياه مثلها اشنا هذا الزمان كانت طغمتان قلب يصرخ ايضا حافه طغمه من يريد ان نراها خرج الملا بتوصيات فرعون في الاجرات المغلقه بينه وبين الملأ، اللغم عقلت تعملوا الفيلم ده هو وتطلعوا ع الملأ تطلبه أنا عاوز أبوض موسى بس عاوز موسى يطلب شعبي مش مطلب الطبقية الظالم هذه الهدف من التقسلين زروني أبوض الموسى ويدعوا ربا يعني خلنا ربنا بتعوين فعوا إيه أخافوا أيوباتي لديناكم أو أيوب دبع في الأرض الفساد؟ البعنى أريد قتل موسى لكن أريدكم أنتم أنتوا طالبوا بقتل موسى حتى يكون قتل موسى مطلباً شعبين زرعيس مجل عمز يجب وزرى شباب يطلوا لهم لجبال فيقوم يقول للأراضيش بتوع الإعلام اكتبوا عن الوزير الشاب وأعوزين مزرع شباب شهر، أسبوعين، ثلاثة، شهرين يقوم رئيسي في وزراء شباب يقولوا يا سلام استجاب لمطلب الشعب الله يا رئيس حدث هذا في بلادنا الملأ خالد كلمتين في الحجرات المغلقة طلعوا قدام الناس يقولوا أتدروا نوزة وقومة ليفسدوا في العرض انت أحدثكت يا رئيس الإسلاميين من مواز المالك طب ليه؟ عشان يتظلموا جباروت القاضية أرد فعلة، ومش فعلة قصباً عن مين؟ مليون إسلامي عشان ثمانين مليون يعيشهم شوف التمسيلي وصلت لفين؟ أظلموا وعطروا وأتجبر وأبيل للناس أنني مسؤك لذلك قصراً أفعل ذلك رغماً عني من أجل الرعية التي في رقبتي ضحيت بمليون إسلامي من أجل ثمانين مليون سلام على حكمة الرئيس هو ده المرحب يكون كل زلم وجفروت للساسة والقلب قد فعل قصف عنهم مهملوا إيه مغزوين أمانا برضا البلد أمان في إديهم يجب أن عليها من الفضلة الطائفية اللي الإسلاميين كل يوجي سكوها ويصحوها قال سنقتل أبنا أو الفعل أريد له أن يظهر في صورة رد الفعل ونستحلي نساء أجنب وإن فوقهم قاهرون الأولى استئصار ولده سيقتل أبناء سيقتلون إنتهى الأرض ولده ابتباده. إن قتلوا أبلاعنا إنتهى الجيل بنا لم تداد للإسلام ولا لنا يبقى كل استعصار والثانية من إسلام ونستحدي لنساءه رأينا رجال ربي قل من مصادر سقا كان يؤتى بالأخ زوجته أباعة وَاللَّهِ مِنْهُمَّ مَنْ مَاتَ كَمَّدٍ كانوا يرحلون إلى الأخ لا يجدونه فينزلون ومرأته عالية وبملأ بس حجرة النوم ليلاً على الملامة او المقامة السورة أخبرنا عن زبح رجلي من قبل التول في السويس اتصل فيها طلبة علم يومك حصل ما حصل على الشيخ طب ليه أنه دولك مجموعة من أمن يروحوا للأخ وهو مش موجود يخته زوجته أبي صنعه فزبحناهم زبح النعاج وضحينا بهم في غير أيدي الأطحى ونستحيي نساء أبدا الذين يتحدثون عن مصاب الثورة وعن شهداء الثورة الجديد شهداء الكورة شوية شهداء الفن هيه لو شعب اهل الاسلاميين الذين اذلوا واجبروا السنين. ونحن نعيش في دولة بوليسية ظالمة لا تقف ولا نعارف إلا آل التوحيم أين هؤلاء؟ لا ذكر لهم لا ذكر لهم لأن إعلاء مبارك ما زال يحكم فالكل زال بل زالت منطدماته والإعلام ما زال كما هو حدث زواج للسلطة مع المال ففسدت الأمة بالرجال والذي زوج هذا من ذلك هم رجال الإعلام والثقافة رجال المال بعضهم أمسك ورجال السلطة بعضهم أمسك وما زال يحكم والذين أفسدوا الدنيا وقاموا بدور المحل ما زالت الأرحال وإن فوقهم قاهرون لماذا لم يقل وإن لهم قاهرون وعبر بالقهر مع الفوقين إشارة إلى بسطة سلطان لا على الناس بل على القلوب قهر قهر نفسي. قبل موصلك إلى أنت خاف أن تسمع قولة الحق في ناس تخاف تقول كلمة الحق بس وصلنا الناس تخاف تسمع كلمة الحق قبل السورة بعادة خطبت خطبة بعنوان الأمة الإسلامية بين التأويل والتنصير المسجد بعد سيارة ٢٨ تخدم طلحت اليد السنة ٢٨ مئة شهيد قلت البركة حلّت بقول لهم فين اللي؟ قالوا لي سمّاد التاكس أول ما قولت حكام المسلمين خوّنة خد الشيبشي تحتبطه مشي أما إدراجي مخوناسي على الوزن فبقول لهم سمّي الخطبة وميشي قالوا لي أنت سعدان لتسوّق ميشي إمام المزّج المام قالوا لي أول ما قولت خوّنة خد المبان تحتبطه وميشي بيسألوني، قالوا لهم أنا قمتين، بيسألوني مين الشيخة، أقولوا لهم أنا كنت دعبان، وما فيش شيخ يخطب، لقوم هاش نافس جنبية غضة كده، تعرف تخطب وجمعة غارة، طلع خطأ، وطلع مبدعوش يخطب إمام الماسمد، يسيب الخطبة ويمشي، أسنال الخطبة لأنه يخاف أن يسمع قولة الحق، كانوا يقولون نمشي بجوال الحائط، دلوقتي نمشي داخير الحائط، هذا مع طه مع استداد مع احتواء للكل لا تخاف أن تقول قولة الحق إن لا تخاف أن تسمعها إزاي وصل الأمر إلى أندى الرجل يكلم زوجتها في حجرة دومه عن مصلمة شايفها محبب أولو في البلد فرط النوم نايم أمراطه عسيره لا شوف يا ام احمد اطلسوا لا عد لي اسمعك توديله فاهيه لحد يسمعك في اوضه هو ده وانا في القصر القاهره قال اولوي بسط سلطان عشناها هذا زمان طويل لما ياننا نسينا الله ول ولان حكمنا مسفاه وأنساءهم ومنعهم وإنف وقابل قابلهم شفنا هذا وعشبت مصر الآية تتحدث عن فرعون فرعون كانت أثنين فمصر في صناقة مصري كل فرائن الأرض صناقة مصري بفضل الله صدرناهم لكل أهل الأرض ونحن نفترد ونحن نفتخر ولكن الفرع هذا ولكن الفرع هذا ولكن نفترد نعم تفتخن بظالمة كفرة ولا تنتسب إلى مسلمين عدلة اسمع عشنا له ستين سنة وخمسين سنة وسبعين سنة الحل قال موسى لقومهم وآتت من غير هواو إشاركت إلى أن الأمر لا يحتاج تعطيبا ولا تعقيبا إنما يلزمك الحل آميا سيد سيدة موسى عليه السلام بيبن الحل حق الحل في برود أربعة استعينوا بالله رقم واحد استعينوا بالله بحصش واصبروا صبرنا؟ آه بس صبر المكبوت اللي غصف الحل. كان أحدنا يضربوا من خلفه يقافق أن ينظر من ضهر تأخذ الخطة بمشعيل ما تدوص شعرها إن الأرض لله يورزها ما يشاء من عباده يقيم في الله صحة التوكر على الله عز وجل والعاقبة للمنتقين تقوى يبقى بنود الحل حينما تصل الأمة إلى هذه المرحلة استعالوا الله صفر يقيم في الله تقوى الحدث لم يحبس عدسة في مصر من إزالة للظالمين وتمجين للصالحين حق لا لسنا أهلا بزيك كل تمجين في القرآن مشروط إلا تمجين مصر وعلى الله الذين آمنوا منكم وعندوا الصالحات لا يستخفنهم في الأرض الشرط إيه؟ آمنوا عموا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنولكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك ذلك التوكين يمين لمن خاف بقال وخاف وعيد شطين هناك شرطين وهنا شرطين إنما اقتع مصر عفا إلهي محر اسمع لقول الله عز وجل في سورة القصص ونريد أن نمنا من ميلاد مش استحقق مشرت ونريد أن نمونا حلى الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوالدين <تصفيق> ونمكن الأرض في الأرض ولنجي فرعون وعلى منهم ما كانوا يحضرون من البيس يا ذلك؟ الله شميل طيب ملانا سيدنا موس عرب بلود الحلة أربعة خذنا بيها؟ لا طب هم خذوا بيها؟ لا مش بلو سرائل كانوا مش فرعون مصر احنا قلنا تنكين مصر غير مشروط عطاقيا اسمع قالوا اودينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا هينفذوا فلا زينهم ادخلنا تعيبنا من وفي أن تأتينا وذينا فعل مضالب مبنئ المجهوم يعني إدينا كلها 13 شهر من قبل الاهتزام ومن بعد الاهتزام من قبل الإمام بيه ومن بعد الإمام بيه قالوا سيدنا موسى من قول بيقول إنهم يقصوا سيدنا موسى يعلمك كداعين كمهبي ككبير كآب لما أولادك وتلمزتك يوصلوا لمطحنة رياس تخرجهم الزالك ترهم خطط هننفذ هنعمل هنروح هليتي لا هنا العقيدة تشتمر هنا الإيمان هو المحرك اللي بمين؟ بالله عز وجل. شوف سيدان سأولين؟ قال عز ربكم مين اللي اخرجت احدا فيه؟ الله عز وجل قال عز ربكم ان يغلك عدو ايه؟ ربنا قادر لما تبقى يالس ويقعدونك ربنا يقدر تقولوا لا؟ لا تبقى مش مهمة يبقى يأسه لا يخرجه من يأسه إلا إيمانه بمن؟ بالله عز وجل عسى وعسى في البطاية من الله واجباً واحد. من على واحده كل عسى في الطاقة من الله على واحده في عهد التحرير عسى ربه انطلق كلنا طلقهم؟ ما طلقهوش إنه ما كله حصل طيب يمكن ربنا يعمل إيه؟ الله من الشباب التحرير ولا الفيسبوك ولا الإخوان ولا السلفيين كلها آلات بقدرة الله أسباب اخطنع الله لو حديث حكمنا إحنا الأعمال إن ذاته حدث في المصطف صناعة الله عز وجل بآلات وأسباب استخدمها الله فسأل الله أن يستعلينا ولا يستعلينا هذا الذي نسأله إياه شوف عزم ربكم أيه ليه ما الذي سيهلك الله ويستخلفكم في الأرض ما الذي سيستخلف الله اوعد انسا اوعدتوه وأنا إن نسيت ما نسيت لأنسا محاكمة مبارك تنجيلة وره وثانية وثالثة لتكون أول محاكمة يوم ثلاثة أغسطس يوم ثلاثة أغسطس الموافق ثلاثة رمضان ليه إشارة البعية واضحة أن الذي حول مصر إلى ما هي فيه قدرة من؟ قدرة عز وجل يوم ثلاثة رمضان أنت بدي قرآن تلاتين جزء ورمضان تلاتين يوم يبقى أقل حاجة كل يوم هتقضى إيه؟ جزء يبقى في اليوم التالت هدأوا الجزء التالت صح جدا؟ وفي الجزء الثالث قل اللهم مالك البنك قل اللهم تلاقي الآضم يقول المتهب الأول محمد السيد حسن مبارك واتلاقي الصلم الأكبر بيقول ثمام الفندي قرأتها وظرية تفتح التلفاز فتجد قدرة الله عملية لتعلم أن الذي أعز وأزل الله حسنوشي لكن ربنا عيونه أن الآخر من يسكن إذبع تبتل ملكة من تشد وتسلط لا تأخذ لا تستلط لا هما إيه تنزع والنسع فيه أخذ ومجاذبة ومغلبة واحد بتخل به خذ هات واحد بتنزع منه يعني إيه في صعوبة في عزة تستنسك بالكرسي هذه الكلمات من ملاغة كتاب الله صورت لك ما يحدث الفيلم ده لي بس بتقولك ان صاحب الكرسي مش هيسينه ايه؟ بسمول تنزع نزع يترك اسعن فيه مجالبة ومغالبة ومؤخذة واخذ ورب يا أبناء التوحيد التمهر واضح تنزاع يعني لن يعني لن يدع يعني لن يعني كل ياتي يعني اعد العدة لما سيفعلون لا تنقى. لا تتخيل ان الامور انتهت انما في الحقيقه بدات انتبه شوف له ثانيه واضح عسى ربكم ان يهلك يوم بيقضي دوره يدل على الاستغرابيه والاستمراريه تدل على الوقت يعني اهدار الظالمين ده وقتا صح كل يوم يهلك كل ساعه يهلك يعني الامر عاوز وقت يعني الامر عاوز صبر يعني الأمر عمز شلد يعني الأمر عمز يا قذر عسل ربكم أيه ليه كان يعني ممكن يكون الأمر مرحلي يعني إن شاء قابل عين وتفتح حيث تجد كل ويستخلفكم في الأرض استخلاف ما لابس الصالحين لأن الله تصنع نشعلنا بينهم لما تصلوا بيهم قالوا لي هتخطط في مسجد النور في العباسين بكالبت والتي محمودش عبارة إرهاني هيخش مسجد النور في العباسين اللي ما مخططش فيه للوزير أو المفتي إحنا كنا نحنا جناك ما كناش باستخلاف طب والاستخلاف تبقى عسقينا ربنا يقول لك ما يستخليفكم غرض فعله مضارع يدلع على الإستمرارية يعني أنا خد وقت يعني التحول من الظالمين إلى الصالحين مش هيبقى بنسبة مئة في المئة ولذلك مجلس الشعب جاب كم في المئة الإسلامي؟ 76 ما تنتظرش التحول بنسبة مئة في المئة النظافة مش مئة في المئة اسفل ويكون عندك جلد اسفل ويكون عندك جلد اسفل عزره ربكم تيه فيك عدوكم ويستخرفكم في الارض ليه يا رب كل موت وهذا الذي غفلت عنه الامه اسمع فين البر ما كيف تعملوا كل بتقولوا صلي وطول دي وبتقولوا ربنا بتشفعوا لي الليل عشان يخلصكم من الظلم والطغيان مش نيليه مين ندرس ليها الان احنا نحن الان تحت المجهر. المجهر لنوضع في موازين من الحقيقي واقدارنا الايمانيه الحقيقي فينكرى كيف تعملوا هتعملوا ايه هتموتوا 74 واحد في ماتش سبيل واحد في بطش القرى شكراً لله هتصر على تحويل النعمة إلى نقمة موضوعين تجهل الكجافل الجاهل الذي يصر على تحويل النعمة إلى نقمة انظر إلى نفسك وزوجك وبيتك حمدت إنه أعظبوك مع زوجتك وعيانك حدا استحول كنت زمان بيقولوا دون تبرم بيتك وبيتك ويلي تتسنى ان بتن خالص يبقى انت بتلزق في السله لما لم, لم تتسنى بسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحيد في الصلوات في صلاه الفجر في الجماعات في المساجد المنتقاه اه مش ابنك في الجامع الان انا منه ليه ده؟ هو ده مشغل جامل عزيز في الجبرة يقوله في القاهرة قول له عبد الشيخ بالله عليك ولا قول له يصلي في البيت ولا قول لك قول ما يصليش خالص ربنا رب هلو أنا خايف عليه عبد الشيخ مش برضه ليه علي طعم والله حدث بهذا أب يطلق من الشيخ يقول له ما يصليش في الجامل ولا قول لك ما يصليش خالص ابنت في المسجد الآن ابنتك على أبو ومصوت جميع ضخور طبع عندك في السجاي؟ سبوه على الجادة بحيث باطن قاعدين في مجلس الشعب فيه خدسة. ففتح سرور على أول وجل الشعب مش موجود فقالوه بيصلي يا رئيس قلوه لها بحيث باطن حال سهازة مش مفتاعدة مش بارف. بيصلي يا رئيس لا احس بوطن انت فين غلط مش في لا ده احس بوطن يعني الجماعه دول مالهمش في في الزبل ده لما ملكك الراجل ده فعلت قعدت لمسجدك وقعدت لسنه Limba, Zahiron, Valtunen, Vanualen, Maha, või Lamberi, või Kariibi, Halletil, Message, või SF, Zealetil, SF, Limba, Limba, või Pepelil, Message, me saime, et Asi kui lähed, et Bügge Sarah السيلون. بالنسي بالنسي قرآنه في أول سورة البعرة قسم الناس إلى فئات ثلاثة منتقون كافرون منفقون انتبه المنتقون خدوا ايتين ونصر الكافرون خدوا ايتين المنفقون خدوا كمعين. يعني الكفر ١١ المنافقون قال ستة أضعاف ونصف إيه؟ إشارتت إلى أن الخطر الأكبر هو خطر النفاق النفاق الكفر خدوا ١٢ المنافقون خدوا ١٣ آخر أنا بسألك من من قمت؟ انت تابع مين؟ وانقرأ غششك غششك الإجابة ذكر لك مواصفات المنقين فإن وجدت فحمد الأهوازين وذكر لك مواصفات المنافقين فإن وجدتها ففك الله وصوله ألف المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما أزقناهم ينفطون يؤمنون بالغيب فعل مضارع يعني الإيمان بالغيب لابد له من أعمال متتابعة تتنهل على وجوده ويقيمون الصلاة ما أدش يسلون ما أدش يؤدون قال ليه؟ يقيمون ومما رزقناهم ينفقون الأفعال تنات مضارعا يعني أمر الإيمان لابد أن يكون دي استمرار طب إذا تقيم الصلاة ولا تسلّ بالمنافقون القرآن هو ما بيصنوش لا أثبت لهم صلاة طب بيصنوا في البيت لا ده في الجامعة اسمع ولا يعدون الصلاة إلا وهم قتالة ولا ينفقون إلا وهم كالقول أثبت لهم صلاة وجباعة وإتيالا إلى المسجد أنا مفتوعة مستقش في بيلك أنا أصاب فينه؟ طب علامة النفاق إيه؟ الكسب عند القيامة للصلاة حضرتك للمبادم السعجين بالنوم مع الفيلم والماش وتيجي أين في الفاقة؟ مش دي علامة إيه؟ علامة النفاق ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسانة طب اللي ما بيصدش في المسج الأصلي يبقى إيه طب اللي ما يصليش خاضر يبقى إيه فتش عن نفسك في الفئات الثلاثة وابحث عن الأصواء التي زكرها الله ثم أجب نفسك من أنت مصيبا مصيبا حزن الظن بالنفس لدرجة تظلق النفسك مصيبا أسبت أهم فقط لكن أرهية معنافها يا الله قال الله عز كيف تعملون ما الذي فعلنا وما الذي فيه قصرنا وما الواجد علينا هذا ما الله معينا عن زياني بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله وصلى الله على عباده الذي اصطفى ونشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلاه وتربه وسلامه عليه وما بعد فان الدين له حق علينا وان الوطن له حق علينا ويلزمنا أن نسائل أنفسنا هل أدينا حق ديننا علمه؟ هل أدينا حق بلدنا علمه؟ حينما تجد بلدك تضيع ورايتك تنكس وتقف في قلبة السلمين وتؤول الآيات والأحاديث وتحميلها على غير محملها وتطبقها في غير زمانها تنكس الرائط بك وتضيع القلمة بك يا خلق الله إنما يحدث في بصر رد فعل طبيعي لأناس تخيلهم الساسة والقادة والنخبة يتخيلون أنهم سينزلون الظالم والطاقيمة من مكانه وعليانه ويجلسون مكانه تخيلوا أن الناس ستتتخب العلمانين وتأتي بانتداد جديد لي ممارك وما كان ممارك بل والله نزع الله الفركة منه من نزع نزعه الله يستحق الحمد والشكر سبحان من نزع البركة بالمبارك سبحان من أزال السرور عن سرور سبحان من أزل عزاً بعد طول العز سبحان من حول جبال جمال إلى قبح وجعل استعلاء أعلاء وضاعفاً في السجن سبحان من جعل الشريف وضيع سبحانه لا يقوى على ذلك سوى هل يتخيلون أنه نزج لسوى فوجئوا أنهم وقفوا أمام الله. استضرت في أحد البرام المشهر أمام العلماليين والنصارى لماذا نجح الإسلاميهم؟ لماذا فشل العلماليهم؟ قلت لأنهم وقفوا أمام الله. لأن الله وعلى الإيمان والإسلام وخرج البسطر بفضلات إيهاب تهديف ونريد الإسلام قلت وأقول يا إخوان ويا السلفيين أعلنوا أن الناس أمن تخبتكم إنما طلعوا الدين الناس لم يخرجتش بإخوان السلفيين عشان بتحب الإخوان بل عشان بتكبير السلفيين والحب إيه؟ بتحب الدين رحلت لنقارن الإسلام والحال رحلت لما قال الشريعة الإسلامية هي الحم الناس في الإعلام تخيلوا أن أجاباتهم وتخويفاتهم من الإسلام والإسلاميين سدقتهم بصمرة لكن وقفوا بهذا المنهج أبام القول إلى فطرة الله التي فطر الناس عليه فطرة الله التي فطروا الناس عليه وحديثه صحيحاً ما من مولود إلا ويولد على الفطرة هذا موسيقى وهو يغوّدان، وهو ينصران، وهو يمرجسان أبناءنا ليسوا في حاجة لي أسلمه لأنهم وردوا مسلمين أما الآخر فهو في حاجة اللي تعميت في المعددين لما قال القرآن صدقة الله أصبغ الولد في ماء أبي أبو أصفر ويسمع الأبو القسيس يقول للولدات بعدما يغوّسوا في الماء أخرج الإسلام من قلبك أخرج إيه؟ يعني بيقولك إن الوقت نازل إيه؟ مسلم، والإسلام فيه؟ أخرج الإسلام من قلبك وسر على طريقة أبيك وجدك هل عندنا من يقول للطفل المولودي أدخل الإسلام في قلبك؟ لا لأنك نزل موحدة، مسلمة الناس بفطرة سنتي متعرفش لأو يا ابنان عوز اندخل الإسلاميين رمزهم إيه يا ابنان عوز المسلمين يا ابنان عوز السلفين شوالية أنا مش حوز العلميين أنا مش حوز اللي بحاربوا دي الفطرة الفطرة اللي قالت حاربونا وما زالوا وما زالت الحقيقة الحق واضحة. واضح أيضاً. أمر واضح. طبعاً لنا الحل بليد. الحل أن تستدفع الشقر قبل وضعه دولاً. وأن تتعامل بعد وضعه بالشقر الثاني. إذن نستدفع الشقر. أنا خرجت عن العمال قبل خلسة عشرين طائب العيل وكبول سليم وكبول الفلاشاً وكبول الارتجيين والشيوعيين وطلع على الفضائيات قالوا هالهدى وصلوا لها ونطرحوا هارضا ونهدى بالجيش والشرطة والاماكن العامة وا وا وا اين الجيش? اين الشرطة? اين ستدفعوا الشكل قبل وقوعهم? لماذا دموتوا? مش قادر قم مش قادر وسنشكرك وسنعذرك مش قادر قم مش قادر احنا عوزين القوي الامين مش الامين بس ومش القوي بس ان خير وما استأجار فالقوية الامين قواتهم في امين وعبالتهم في عزة وقوة وجرامة مش قادر قادر بالسلالة ومشكورك وعشنا زمن في مصر اي الاحتلال كان رمز الوطني و رئيس الوزراء قدم استقالته من اخر الشريعه عيش مهاز قدم استقالته داعي المجنه لغدر قد, قد يكون اقوى منك او اعظم امامه منك كل هذا جهك كل من اسحبوك نحنا نحنا نحن الذين نحفزون على بلاجه السعد لحبيبك صد الله يوسف وهو يؤسس لسؤولية الاجتماع في مرواه نسيه وصححه وكذا صححه شيخ الإلبائي برقم 1303 بالحديث مخارق أن عربياً أتى النبي الله عليه وسلم يسألوا عن رجل إن أتى يعمل يمعها ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال ذكره بالله قال أرأيت إي يذكر يا رسول الله؟ قال استعد عليه بالمسلمين قال أرأيت إي لم يكن مسلمون أعج حبا فشي أكرم فيه افتقدتم حقيقة بعدم وجوده أو حبا بتخزنه امتلت لتفتيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالله لله دماء عشان مصر عشان خطر بلادكم عشان خطر ببوكم ايه اسلوب ارأيت ان لم يسكن استعن عليه بجماعة المسلمين مفيش جماعة مش لقي حد قال استعن عليه بالسلطان قال ارأيت ان لقى عن السلطان قال استعن عليه بالله وإن قضيته فهو في النار وحبه الله انتبه للشاهد الذي أريده انتبه له السلطان الأول ولا جماعة المسلمين الأول جماعة المسلمين يبقى الحل في اللجال الشعبية الكبيرة العظيمة الكثيرة تخرج بالقيادات كل موطات الأولاد مدد الدوشرة الأشداء الحكماء اللي كان الشعبية هو إيه؟ مش قهلاء ولا سفهاء لينضبطوا في سلوكياتهم كل ما كانوا عنها قابلت والجابعة المدموعات بكل قائد بليه وكل القيادات لها قابلت ويحبس تواصل لو حدث وخرج ألف ليعيزوا في الأرض فساد فواجدوا بئة ألف ما الذي سيحبس؟ سيكون العدد زى جمع اللعوة إيه اللي حصل عندما الإخوان والسلفين الشباب الصوية والدن مجلس الشهر بيحظوا على الأعضاء بين المعتدين إيه اللي حصل؟ وزيها الإخوان وفي المستشفيات والعلمانيون يطالبون رجل الإخوان بالاعتذار ده هم المضروبين هم المعتدى عليهم طب إيه السبب؟ أنهم كانوا مخلّة لو خرج أبناء الأمة لله بنيهة الدفاع عن الوطن دون اشتباك المعاحة وبنيهة أن يكون عددنا زاجراً للآخر زاجراً للآخر أنا أعوذ بئات الأواف ملايين إلي أخر أفاضل في الأمن الدولة بأولو بليون الإسلاميون في مصر ستة بليون ده آخر تصريف لهم أنهم اللهم بوسيعة الليلة فين ستة بليون فين أريد لأمناء الإسلام أن يخرجوا ويخرجوا الأشداء الحكباء في إيجاد شعبية متواصلة مع قيادات من العلماء ليعافظوا على الوطني وليستدفعوا الشر قبل وقوعه فإنهم في حديث رسول الله صلى الظاه عليه وسلمه إنه من أجل أستعمى جماعة المسلمين أفل أن أقول أستعمى بني بالسلطان ولا الحرب حكماء بقيادة بجموعة قيادات قيادات القيادات قيادات تقود القيادات عشان بالأكلم واحد يأتي الأمر من العلماء من الحكماء فينفس وينزمك يا من خرشت أن تتعلم الجمدية الحقيقي الجمدية الطعف المعروف تقيه المنكر بلا منكر بلا منكر الأمر بمعروف بمعروف حاوزيت نراجع الجدين حاوزيت نراجع الإخلاص حاوزيت نرشع الحدث فهو السبيل لعودة التنبين كما كان وأعلم جبيها أن الله ناظر إلينا لأنه قال عسى ربكم أن يهلد في الأرض فيظر كيف تعبنون الله ناظر إلينا لأرضنا هل يا رب عشان مات شكوراً بعض سبيباته؟ هل قوله يا رب طبعاً يتعينه تختطف الشيخ عدل شربكي؟ أول أول نفس الشيخ عدل شربكي كيف المحاضرة يختطف؟ والمصيب يرحل يبلغ الأرض؟ ويقولوا في الساعة هلقى بكم عشان تبدو ميت هلف يروح اقوم حمد الشربالي بالشطف يا غيه هلف يجي الاب يمسك الاثنين مين يدقلوكوا حسن الشرابية فين حسن شعبينه وظنوا بعدنا ثلاث ايام ويقصيب الاكبر في مدنية امن القليوبين يفرج عني سنين لان واحدا فيهم قال انا معي جنسي يا أمريكي أبو على ابو أمريكي يا اخي انا معي جنسي يا أمريكي وهو مقر هل مشترك في خطف شيخ وعالم؟ يخرج؟ والناس تقفّنك ضمن خطها لك هنبوّدوا وهنختطفوا أن الأمن أن الله امتنّ علينا في كتابه وذكر في كتابه الأمن قبل الإيمان ولم أسردناه ساعات أو أيام علينا قدر فيلزمنا جميعا أن نسعى بقدرة الله إلى عودة الأمر ونشارك المتخازلين بإزالة تخازرهم ووضع العزة والكرامة والإيجابية محيل تخازرهم لابد أن يتحرك كل أبداء التوحيد وكل أبداء الإسلام وكل أبداء العزة والكرامة وكل محب لباس كما قلت في رجال شعبية نحفظ مصر من مدبر يدبر لها من أجل إسقاطها وطرحها أرضه ولكن لن أرد سيحمي دينة وإسلامة لكن معنا أخذوا بالأسباب فإن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن التوكل على الله وأننا نأخذ بالأسباب لأينا في التوكل على الله قل اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أبداً يعز فيه المطاعة ويهد فيه المعصية ويذل فيه آل الجبروت على خلقك اللهم أولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شغرنا ولي أمورنا خيرنا ويسلكم البطارة الصالحة التي تدل على الخير وتعيلهم عليه اللهم دعوناك كما أمرتنا هذه جلالك وهو عتلا اللهم اعز للشرعك ان أن وللكتابك ان يسود اللهم اعز لشرعك ان يعود وللكتابك ان يسود اللهم حكم فينا شريعتك اللهم حكم فينا شريعتك اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين اللهم استعبيد اللهم استعملنا ولا تستغذلنا اللهم إنا نسألك ألا يؤت الإسلام من قبلنا اللهم إنا نسألك ألا يؤت الإسلام من قبلنا إلا يؤثر إسلام من قبلها اللهم استعملنا ونتستبدلنا اللهم رحمك بالسكالة والأراضي وليتهامة اللهم رحمك بالضعفاء والمساكين اللهم عليك بالظلمة الملعين اللهم عليك ببشارة ومنعونة وبالظلمة ومنعونهم ومنع أشاكلتهم عليك بهم يا أرحم الراحمين حلمة بالظالمين كان فدة تشتبع فيه فعجل بأخذ الظالمين يا رب اللهم لنحيمك بالظالمين المتجبرين المتجبرين كان فدة للمصطبع فيه ثبت المصطبع فيه هالدهين وعجل بأخذ صالمين عجل بأخذ الصالمين أرنا سيفاً وعز المحبين ويد الشباب المسلمين وفتياه المسلمين واذكر انفاقه الحصى لاشعيب فك الكرب عن مكرهين سدد الدين على المدينين اشفوا مرضى ومرضى المسلمين ورد الى الغايبين فك اسرى المسجونين اشف عن اسرهم في ميزان حسناتهم وكن لكل مسلمين واشهاد المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات انك سميع مطالب ومجيب الدعوات عباد الله وذكروا الله يذكركم واشكرواه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأطيبوا صلاة عبد الله كل ما الصلاة تنها لتشعروا المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما وقبل أن تنزل. لا تنسوا يتينكم لا تنسوا فقيركم لا تنسوا أرمالتكم لا تنسوا أخروا بمال الله على أباد الله وكروا عباد الله